الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم ثم ما بعد اليوم نتكلم بإذن الله تعالى عن في قضية الإسلام والليبرالية عن دعوة الإسلام الليبرالي الأسبوع الماضي أشارنا إشارة إلى محاولة الخلط ما بين مبادئ الليبرالية وما بين شرائع الإسلام والليبرالية الإسلامية اللي هي يبشر بها في العالم الإسلامي الآن كنوع من التبعية للغرب وقلنا أن أهم أسباب وأكبر أسباب ظهور هذا المنهج هو الهزيمة النفسية اللي كان عند بعض المفكرين الذين افتتنوا بالثقافة الغربية وفي نفس الوقت عايز لا ينسلخ بالكلية من الإسلام فعايز يعمل نوع من حالة التوفيق ما بين أحكام الإسلام وما بين الليبرالية لكن على خلفية من الهزيمة النفسية عمام الفكر الغربي فولدت هذا التلفيق ما بين الإسلام والليبرالية فيقول المؤلف رأينا كيف زعم الليبراليون أن أفكارهم ومبادئهم لا تخالف الإسلام والإشكال لناس كثيراً النهاردة وإحنا قلنا المسلم اللي هيقول أنا مسلم لبرالي ده متناقض لأن اللبرالية تعني الحرية وعدم الخضوع للقيود والإسلام يعني الاستسلام والإذعان والانقياد لله عز وجل فيعني مش هيركبه مع بعض ف ف فتتناقض مبادئ اللبرالية مع شرائع الإسلام القائمة على الإذعان والانقياد لرب العالمين فالليبراليون يتنقضون يزعمون أن أفكارهم ومبادئهم لا تخلفوا الإسلام ورفضوا ما عليه علماء المسلمين من فهم الدين وأخذوهم في تأويل وتفسير عقائد الإسلام وأحكامه وأخلاقه لتتوافق مع ما عليه الغرب وتساير ما يريده الغرب منه وهذا يسمونه الإسلام الليبرالي هذه المدرسة صار لها أتباع لهم تنوع عجيب في الأشخاص والأفكار والأهداف وفيهم غلات في مناقضة الدين وفيهم من هو أقل غلوا وإن اتفقوا على تأويل الإسلام يعني في ناس منهم بتعد الإسلام صراحة أننا كان مستل يعارض أحكام الشرع يردها ويدعي الإسلام وفي ناسهم أقل يعني تطرفاً في نقد أحكام الشرع لكن يؤولها عنده استعداد زي ما دربنا مثل المرأة الفاتتة عنده استعداد أن يلوي أعناق النصوص لتساير أحكام الغرب وعنده استعداد لتأويل أي شيء وهناك قضايا إحنا مشهورة ومعروفة قضايا الجهاد، قضايا المرأة، قضايا الحدود كل الحاجات ديات هو بنسبة له مناطق شائكة كيف يتعامل معها احشان بيجعش متناقض, متناقض. إزاي يكون لبرالي وفي نفس الوقت الحاجات دي في الإسلام هو بيقول أنا مسلم تبدأ طريقة بقى فهم الإسلام وعدم اختصاص علماء الإسلام بالفهم يعني علماء الإسلام يفهموا من النصوص دي كما يفهمون لكن إحنا الليبراليين يعني ممكن يفهموا فهم آخر فيفهموا من النصوص الأميرة بمقاتلة المشركين وبرفع راية الجهاد ان الجهاد ده جهاد الطلب جهاد الدفع بس نحن نرد الظلم الواقع للمسلمين لكن نطلب أعداء الله عز وجل لنحر الحمد. الناس من عبوديات هؤلاء يقول لك لا ده ارهاب مش في الاسلام ده حتى جهاد الدفع نفسه ممكن يتكلموا فيه كمان ده في قضية الجهاد طيب في قضية حقوق المرأة يا يلون فعلا اعناق النصوص ليا قضايا المرأة زي قضايا الحجاب ممكن يهمشها بالكامل قضية زي قضية الزواج واحكام الطلاق ايضا يلبس فيه وانا ادربت لكم مثال المرأة السابقة بقضية تعدد الزوجات وان بعضهم يحاول ان هو يقصرها على ان التعدد ده جائز للرجل بالضرورة كان تكون المرأة عاقر او تكون المرأة مريضة او تكون المرأة كذا او بها عيب لكن يبقى اصل ان اصل التشريع ان فنجحه وما طاب لكم لا يأوله ويقولك ما فيه اي عقل وتقوله ان تستطيعه ان تعدله بين النساء ولو حرصته يجو ايضا يجدل في ق يجدل في قضية الدية دية المرأة على النصف من دية الرجل دي تعمل له إشكال إزاي يكون لبرالي والأمر قائم على المساواة المطلقة وإزاي تكون دية المرأة على النصف من دية الرجل وإزاي يكون ميراث المرأة على النصف من دية الرجل وكل ده يحاول أن يلوي أعناق النصوص ويؤولها وهيأتي بما يخالف قول جمهور وأكثر علماء مسلمين فهما بيتفقوا على تأويل النصوص لموافقة العصر هي قاعدة هذه القاعدة المشتركة التي ينطلقون منها ففي هذه المدرسة مدموعة تناقض جذور الإسلام وعصوله الأساسية فمنهم من ينكر الألوهية ويظهر الألحاد محتجاً لكتابات ابن عربي وابن سبعين والحلاج وغيرهم من زنادقة وحدة الوجود ومن الفلاسفة كابنسين وما زال يدعي الإسلام يعني هو يقول هذا الكلام وإن أنا مسلم برضه في حين إن هو ينقض أصل الإسلام في جهة ذح الألية و وإظهار الإلحاد وطبعا هم يفرحون جدا بكتابات هؤلاء المتفلسفة المسلمين الذين يعني علماء المسلمين لهم كلام قوي فيهم زي ابن عربي وابن سابعين والحلاج ابن عربي النكرة الصوفي المعروف اللي صاحب الكتابات زي كتاب الفصوص وغيره الكتابات اللي فانواع من الإلحاد في آيات الله عز وجل وفانواع من الغلو في مسألة الصوفية ووحدة الوجود وتناسخ لأرواح مثل هذا كذلك ابن سابعين والحلاج دول يعني الع علماء الإسلام زي شيخ الإسلام تنمية وغيره نص على كفرهم بأقوالهم المخالفة لثوابة الإسلام لكن هؤلاء الإبراليون يفرحون بكلام هؤلاء يقول لك هو في التراث الإسلامي ناس بتقول بتقولوا عندها حرية وبتكلوا محدش تعرض لهم وغيرهم من زنادقة الوجود ومن الفلاسفة كابن سينة والفرابي وغيرهم يعني. ومنهم من هؤلاء الإبراليين من ينكر النبوة والغيبيات ويرفضوا تحكيم الشريعة ويرفضوا حجاب يبيحوا غيباء وغيره وغير. ومنهم من يناقض أصول الإسلام بدرجة أقل غلوا فلا يكفر المشركين وأرفض الولاء والبراء وأرى ضرورة القوانين الوضعية والربا وغيرها ويقول إن أحكام الشرع لم تعد تصلح لهذا الزمان ومنهم لم يصل إلى هذه الدرجة ولكن أراءهم تجعلهم ولو من غير قصد من مرتدي هذه المدرسة مثل من ينفي وجوب كراهية الكفار ويجاوز الحكم بالديمقراطية يقصد مفتاة مطلقا يعني وغيرها ويرى عدم تكفير غير المسلمين بل وتصحيح ما هم عليهم من الكفريات لحظوا الكلام دي عشان تعرفوا ايه النبرة اللي سائدة عندنا في الإعلام النهاردة ال ال الاستنكار الشديد جدا لأحكام الإسلام الثابتة بتكفير النصارى وبتكفير بتكفير المسلمين ولكن تبتكفر ال الأقباط طب هو, هو يعني مش ده نص كلام الله عز وجل هو ده أحكام أنا أجيبها من عندي مش ده كلام الله قد كفر الذين قالوا أن الله ثالث في ثلاثة فيستنكر المسألة دي ويقول لك الوحدة الوطنية والنسيج الواحد والكلام اللي بيصدعونا به هذا ونحن لن نعارض في هذا لكن ما فيش مسألة النسيج الواحد والوحدة ما فيش معارضة في هذا لكن لا يكون على حساب أبجديات العقيدة ولا يكون على حساب وضوح مسألة الولاء والبراء ومثل هذا اللي عايز يقوله في الكتاب هنا ان احنا عندنا درجات من الليبراليين في الليبرالية بدرجة عالية جدا من الغلو الليبرالية صرفة ترفض الدين حتى وإن الدعموا أنهم مسلمون يقول لك أنا مسلم بس ينكرون الارموبية والأولوغية وينكرون الغيبيات والكلام عن الغيبيات دي تانيها لم تعد تناسب العصر يقول لك الكلام عن الميتافيزيقة. الميتافيزيقة الميتافيزيكس يعني الأشياء التي خارج نطاق الحس ماشي. ولك كل دي احنا لا نؤمن به احنا دلوقتي في عصر العلم وعصر المادة اللي يثبتوا العلم يقولوا به انت باليوم الآخر وعذاب القبر ولك كل دي ايه تخريف انتوا تقولوا فيها زي ما انتوا عايزين او انت معتقد فانت فا حور اللي بغلاء تقول كده لكن اه اه اه الكلام بقى عن عذاب القبر ويتركزوا عن مسألة دي عذاب القبر والإمام باليوم الآخر والصراط والجنة والنار كل دي غيبيات بيسموهم متافيزيك ولذلك كما قلت لكم يفرحون بكتابات ابن عربي وإخوان الصفة كتاباتهم الفلسفية أيضاً وأمثال هؤلاء ده درجة من الغلوب عند الغلوبات الليبرالية في درجة أقل ينكر النبوة الغيبيات وغير في التحكم في درجة أقل ماشي مؤمن باللعز وجنمون بنبوة النبي صلى الله عليه وسلم لكن في أحكام بالنسبة له لم تعد تسير العصر زي زي تحريم الربا وزي الحجاب الشرعي وزي الموالاه والمعاداه وزي احكام الجهاد دي ما عدتش تناسب العصر ما فيش مشكله الاسلام صلاه وصيام وزكاه وحج والحاجات دي ما عندناش فيها مشكله لكن درجه قبول الاخر والحكم على الاخرين وتقول في الاقتصاد حلال وحرام وربا وميسر وكلام زي كده كل الكلام ده بيقول لك لما يعدو العصر وفي درجه اقل من ذلك ممكن يعني يقرب بعض احكام الشرع لكن في حاجات ما يقدرش يتقبلها زي مثلا ايه وجوب كراهيه الكفار حكم الحكم الديمقراطيه عدم تكفير غير المسلمين ومثلها بيقول الدكتور عبد العزيز مصطفى كامل لكتاب طيب في موضوع البغرية بيقول ونحن في منطقة الشرق الأوسط نؤمن بالتوحيد بطريقة أخر وأقولها واضحة يستوي في هذا الإسلام والمسيحية واليهودية حتى الإمام بالأقانيم الثلاثة في الفكر المسيحي يختم بإله واحد وهذه منطقة توحيد والصور تختلف حتى في مصر القديمة مع التعدد الظاهري الزهر كان للآلهة كبير أجل لك يعني إيه أن منطقة الشرق الأوسط ما فيهاش فكر الإلحاد فيها مش رائج مش زي الدول الغربية وزي الشيوعية وغيرها إحنا في منطقة الشرق دي, دي منطقة نبوات يعني النصارى واليهود كفار لكنهم ليسوا ملاحدة يؤمنون بوجود إله خالق رازق خلاص وينضلوا فيه لكن, لكن مش منطقة فيها الإلحاد كغيرها فعندهم اعتقاد صحة غير المسلمين أو على الأقل عدم الجزم ببطلان عقيدتهم المخالفة للإسلام على أساس التعددية والتنوع والاختلاف نحن قلنا أكبر أو من الأسس التي قاموا عليه الفكرة الليبرالي قصة الإيه؟ التعددية وقصة التسامح وقبول الآخر ويتسع عندهم الحق إلى أن يصل إلى تصحيح الأديان الأخرى غير دين الإسلام يعني عندنا الدكتور محمد البردعي الأسبوع الماضي ماتت كبيرة الطائفة اليهودية في مصر ماتت كبيرة وسعيدة كبيرة في السن كانت يهودية وماتت فنزل تويتر ينعي فيها هذه المرأة وبيستنكر ان موكب العزاء بتاحها كان محط بالأمن يعني قوات الأمن بتحيط بالموكب العزاء ده فبيقول ده دليل على ضعف ثقاف التقبل الآخر عند المسلمين وأن ده مفيش فيه تعددية وكلام زي كده ومع ما, ما صرح به سابقاً من ان الدستور المصري من عيوبه أنه لا يسمح بإقامة معاب البوذية في مصر فهو عنده هو بيقول أنا مسلم وأنت مسلم ما عنده مشكلة بس البوذي هو حر النصراني اليهودي برضو هو حر وممكن يكون صح فاهمين قضيه نسبيه الحق بلد. نسبيه الحق يعني يعني الحق الذي يعتقده الانسان حق مطلق, حق مطلق ولا نسبي, ولا نسبي. وجود الله عز وجل بلد. انه الخالق الرازق ده حقيقه مطلقه ولا نسبيه بلد. عندك حق مطلق ما فيهاش جدال هو بيقول لا كل شيء نسبي يعني هو ده صح عندك غلط عند واحد ثاني وممكن انت صح وهو وممكن الثاني صح وهو غلط ماشي. ماشي البوزي يقول لك انا لا اصحح حقي او يعني ايه يقول لك انا مش بوزي لكن البوزي ليه حق ان هو يبني معبد ويعبد بوزا وهو حر ما هو لازم هذا الكلام رضا بالكفر لازمه الرضا بالكفر ما بيصرحش كده لا يصرح بده هو بيقول عايزين حاضرين عايزين البوزيين يبنوا معابدهم ويفعلوا ما, ما يحلوا له وطبعا احنا المسألة دي, دي نبع من الفكر الليبرالي الذي عند الرجل لكن في المسلمين عندنا حدود واضحة للمسألة دي عندنا في حاجة اسمها أهل الذنب وإقرارهم على عقائدهم التي نعلم أنها بطلة لكنهم لأنها لهم كتب سماوية وإن كانت قد حرفت فأقرهم الإسلام بالجزية على عقائدهم هذه وأمنهم في ديارهم لكن ما نقومش جايبين بوزيين بقى ما نقومش جايبين هندوس ما نقولش اللي عايزين يعنبود البقى غييدوا ونفتح لهم قصد معبت بقى فيعني ايه ما تبقاش العملات التسع حتى تصل الى هذه الدرنة احنا الامر في الاسلام ليه ضوابط الحرية في الاسلام نعم بس بشرائع الإسلام. شرائع الاسلام الحرية التي كفلت لغير المسلمين بس من اهل ايه من اهل الذن مش مطلق من هم يمرس شعائرهم ومثل هذا وده من ده من حسنات الدستور السابق يعني الدستور الذي اقر مؤخرا من حسنات هذا الدستور وان كان احنا قلنا فيه عيوب جت تاخذ لكن له حسنات من هذه الحسنات عدم السماح بانقامه أي طقوس دينية غير للاسلام واليهوديه والمسيحيه كان بعد كده الحرائر المطلقة ودعاه الليبراليه كانوا هنا كانوا يقول لك والله واحد بوذي واحد هندوسي واحد عايز يعبد الشيطان هو حر الدستور بيكفل حريه الايه العباده هو شايف ان ربه هو الشيطان وعايز يجي يعبده كان, كان لو بدون هذا النص الذي يمنع من إقامة هذه المعابد غير لغير أصحاب الديانات الثلاث كان ممكن يفتح هذا الباب ويكون باب شهر المصبطين بيقول ويتسع عندهم الحق إلى أن يصل إلى تصحيح الأدين الأخرى غير دين الإسلام او على الأقل عدم الجزء والتأكيد على أن عقائدهم باطلة لأن هذا الجزء فكرة آه وثوقية مستعلية غير معترفة بالآخر اللي هي مسألة الحق المطلق يقول لك لو قلت أن الأخ خطأ بتتكلم بالحق المطلق في نهاية الفصل ده المؤلف ذكر مجموعة من قرارات وده يعني برضه من الحاجات الكويسة في الكتاب انه ذكر مجموعة من القرارات الصادرة عن مجمع المحوث الإسلامية في الأزهر الشريف حول كتابات بعض الليبراليين في مصر احنا قلنا ان الليبراليين في مصر في, في طبقات في طبقة مناقضة لأصول الإسلام وهم يدعون الإسلام يقول لك انا مسلم بس يصبك بقى من اي قصة الوحي والغيبيات والقرآن والكلام ده كله وينقض أ صفحه 209 قبل اللي احنا كنا بنتكلم فيها صفحه 209 بيقول يأتي في قمه هذه المدرسة الليبراليه تلك في مناقضه اصول الإسلام ذكر عده ليبراليين مخالفين لاصول الإسلام في كتاباته منهم محمد اركون ده من بلاد المغرب العرب حسن حنفي مصري نصر حمده ابو خليل عبد الكريم العفيف الأخضر سيد القمني دمازال حي نوال السعداوي طبعا نعرفينها أحمد البغدادي محمد سيد عشماوي طرق رمضان وغيره فهو المؤلف ذكر مجموعة من كتابات اتنين منهم واثنين مصريين حسن حنفي وسيد القمني لعل اسم سيد القمني هو اللي يعني ربما تكونوا عارفينه لأنه اللي كان صاحب ضجة معينة كده في عهد وزير الثقافة السابق فاروق حسني في سنة 2009 لما حصل على جائزة الدولة التقديرية في مجال الثقافة وراجل كتاباته كلها تنضح بمخالفة وصول الإسلامية نشوف دلوقتي كلام مجمع البحث الإسلامية بتاع الأزهر يعني ده مش أحكام مين ولا أحكام سلفيين ولا أحكام متشددين ولا أحكام إخواني ده أحكام الأزهر اللي هو بدعوة من الشيخ يوسف البدري ربنا أحفظه الشيخ يوسف البدري معروف بصوالاته وجوالاته مع العلمانيين والليبراليين وكان يقضيهم بالقانون كان يراجل يعرف ما داخل ومخارج القانون فكان يقاضيهم بالقانون فرفع دعوة ضد وزير الثقافة بسبب حصول سيد القمني على جائزة الدولة التقديرية من وزارة الثقافة الشيخ يوسف البادري راح للمحكمة وقال له هم شوفوا رجل ده إزاي يحصل ع... جائزة دولة التقديرية جائزة قيمتها 25 ألف جنيه أظن يعني مبلغ كبير بيعطى من أقوات الناس لهذا الذي يعادي أبجديات الإسلام شوف الجدول اللي الدكتور نشره في صفحة 216 مجموعة من كتب سيد القمني وهنشوف حكم مجمع البحث الإسلامي عليه بيقول لك الكتاب الاول كتاب اسمه من المحتال نتيجه الفحص عدم صلاحيه الكتاب للنشر والتداول يعني مجمع البحوث الاسلاميه بالازهر الشريف يوصي بعدم صلاحيه هذا الكتاب او هذه الكتب جميعا يعني لسيد القمني بعدم صلاحيتها للنشر والتداول يعني الكتاب ينفعش تتنشر ولا عامه المسلمين يقروها لان مليانه طعن وتحريف فما بالك ان الدوله تنشرها على حساب الدوله فما بالك ان الدوله تدي له جائزه الدوله التقديريه على هذا الهراء شباء الكتب فيها ايه او بعض اسباب المنع بيقول لك والتكذيب في حق الصحابة وأمهات المؤمنين والعلماء والفقهاء الكتاب يحتوي على ذلك الكتاب الثاني الثاني الدول الإسلامية والخراب العاجل كتاب اسمه كدف منع الكتاب او يوصل أزهر بمنع الكتاب بسبب الادعاء بأن سيدنا عمر نسخ أحكام آيات القرآن وإن قيامنا الإسلامية لا تعرف الحريات كما في الديمقراطية الحديثة الكتاب الثالث الإخوان والدولة المدنية الكتاب لا يصلح من ليه؟ الادعاء بأن الإسلام في كل تاريخه لا يعرف قانونا يحكم به الناس غير قانون الطوارئ وأن الوطنية في الفقه الإسلامي كفر ده ده اللي هو بيبثق سيد القمني في هذه الترهات التي ينشرها على الناس الكتاب الرابع المتأسلمون والوطن الكتاب أيضا لا يصلح للنشر التداو ليه؟ لأنه يدعي في هذا الكتاب بأن النبي لم يقم للعرب بما يشبه الدولة في جزيرتهم إلا بعد ما يفوق على الثمانين معارك عسكرية دموية جولي أن النبي صلى الله عليه وسلم عمل معارك دموية ثمانين معارك دموية بمكون لمعنى الكلمة وتفككت دولته على سرير المرض فقام أبو بكر بعد يعيد جمعها بالحرب أيضا الكتاب الخامس هناك خلل في الضمير ده اسم الكتاب الكتاب أيضا لا يصلح للناشر السبب الادعاء بأن السيدة عائشة رضي الله عنها هي من حرض على الفتنة الكبرى مستندة إلى قدسيتها الدينية الكتاب السادس الحجاب وقمة السبع السبعتاشر قال المؤلف أنه ليس صحيحا بالمطلق أن شريعتنا أي شريعة الإسلام صالحة لكل زمان وجمكان وهذا وهم يجب أن نتخلص منه. الكتاب السابع الإسرائيليات يدعي المؤلف في الكتاب أن الإسلام كان مستنبطاً باليهودية أو من اليهودين واعتبار قصة أدم في الجنة من الأساطير الكتاب الثامن الحزب الهاشمي وتأسيس الدولة الإسلامية بيداعي في هذا الكتاب ان النبي صلى الله عليه وسلم سار على درب جده عبد المطلب من أجل الزعامة وأن الهجرة كانت أحياءً لتحالف قديم قام به عبد المطلب وأن الاسلام نزع قومية ترتبط بالمصالح الاقتصادية عزوا للحزب الهاشمي ده بني هاشم ده النبي صلى الله عليه وسلم ده كان عايز يعيد مجد أسرته بني هاشم ويكمل مسيرة جد عبد المطلب ويعمل تحالف مع تحالف قديم أو يحيي تحالف قديم مع المدينة شكرا بن لادن كتاب التاسع يسئل الصحابة بالكذب والافتراء والسب الكتاب العاشر النبي المجهول والترخي المجهول كتاب قائم على الإثارة والتشكيك في كل ما يتصل بالدين والعقيبة رب الزمان ودراسات أخرى يحتوي الكتاب على أخبار وأساطير فيما يتعلق بتعدد الآلهة ومشحون بإسفاف والنقد والتجريح النسخ في القرآن الكتاب يحتوي على تشكيك وتلبس المؤمنين ونقله عن مؤلفين مشككين بشأن قضية النسخ في القرآن ده نتيجة دراسة مجمع البراثنة الإسلامية في الأزهر الشريف لكتب سيد القمن هذا الرجل فاروق حسني اداله جائزة الدولة التأديرية في مجال الثقافة عشان هذا الهراء هي دي كتب سيد القمن وفعلا أنا يعني حاولت أطالع بعض كتب سيد القمن كتابات كلها خرافات وهراء ورجل بهذا الكلام الذي يقوله بيخرج عن دائرة الإسلام وأنا أذكر قبل الثورة في برنامج للشيخ خالد عبدالله بعد قضية جزء الدولة التقديرية اتصل الشيخ خالد عبدالله على الهواء والشيخ أبو سحق الحويني على الهواء وقال له الشيخ أبو سحق سيد القبني وكلمه في القضية شوي فالشيخ بيقول له يعني أن الراجل ده كتاباته ومثل هذا فقام الشيخ خالد عبدالله قرأ سطرين من كتاب لسيد القبني قال إن أمهات المؤمنين والنبي صلى الله عليه وسلم وأم كلمتين كد فالشيخ الحيويني على الهواء قال إن كان هذا الكلام كتبه سيد القمني وهذا الشيخ بيقول له كتاب في إيدي مطبوع قال فهو كافر خرج من المن تعرفين يعني تحرز الشيخ الحيويني وعدم تسرعه في تكفير الأشخاص لكن الكلام كان واضح مخالف لصلاح الإسلام وهذا هم الذين اللي كانوا بيسموا بقى المثقفين والنخبة الثقافية واللي كانوا بيصدروا في وزارة الثقافة وغيرها ده مثال على ه... بعض هؤلاء الليبراليين اللي يطلع بعد كده واللي العلم يعني سيد القيمني طلع في عدة برامج بعد الثورة محاولا تش... يعني تجديد صورته كده وتصدير نفسه بينهم من المثقفين ومثل هذا و... وكان في عدة مناظرات كده كان منها مناظرة ادرها كانت يعني على الهواء يعني مع الشيخ <تصفيق> ها نعم سادر قيمني شغلته ايه؟ فبيبداعي ان هو حصل على الدكتوراه ولكن جريدة المصريين كانت شنت عليه حملة وجابت اصول الدراسات بتاعته واثباته ان هو الدكتوراه اللي حصل عليها الدكتوراه مزورة ان هو ليس حصل على الدكتوراه لحاجة شغلته شغلته الطعن في الاسلام يعني ليس معه مؤهرات يعني ولا لا لا ليس ازهرية ليس ازهرية هو كان في مناظره بعد الثوره ما بينه وما بين الشيخ خالد الجندي صاحب قناه ازهر لو تعرفوه وكان بيديرها الاستاذ احد المثقفين يعني لو حد ويعني احتتد في اثناء المناظره المناظره موجوده على اليوتيوب لو تحبوا تشاهدوها يعني واحتدوا عليه وقاموا عليه الحجه من كتبه الكلام اللي انت بتقوله ده كلام ولا يمت للعلم ولا للدين ولا للبحث العلمي ولا لاي حاجه انت انت كاتب اي كلام وخلاص كاتب كلام كده فطبعا هاجوا وماجو في الأخص أبلهم الحلقة أو يشدوا قصاد بعد يشد جمد يعني فده مثال على ال ال ال ال هذه الأدمير العافنة اللي كانت بتصدر لنا دماغ واحد زي سيد القمني أيضا الكتاب بيذكر أمثلة تانية لدكتور حسن حنفي وبرضو الدكتور حسن حنفي من الناس اللي كانت بتصدر في وزارة الثقافة بأنهم أصحاب الرؤى والفكر ومثل هذا برضو الأزهر أعلن أن في تلت كتب للدكتور حسن حنفي غير صلاحة النشر والتداول منها كتاب التراث والتجديد هدف الكتاب مناهضة السلطة السياسية والدعوة لحزبه السياسي والانتصار لليسار الشعوعي والفكر الوجودي والنيل من الإسلام ورجال الدين كتاب الثاني المواجهة دعوة للحوار وصف الدعوة الإسلامية بأنها غير ملائمة للعصر الحديث والقرآن عنده الاشتراكية بل الاشتراكية مطلب العصر اليمين والليسار في الفكر الديني يعني طبع واضح أن الراجل ينصر في كتبه الأفكار اليسارية للدعاء بتحريف نصوص الكتاب الكريم وعدم حاجة البشر للرسل وأن النصوص الشرعي تهدر مصالح الناس دي كتب حسن حنفي وكتب سيد القمني ويعني كويس ان الدكتور علاء بكر مجبلناش نمزج من كتب الدكتورة نوالي السعداوي دكتور نوالي السعداوي طبيبة بشرية من المنصورة معروفة بقراءها يعني كده عارفينها معروفه بارائها الصادمه المعارضه واستهزاءها بشاعر الدين استهزاءها بكل شيء يمت للإسلام هي يسيطر عليها فكرة الأنثوية خلاص وبترفع لو يعني حقوق المرأة ومثل هذا وتغلو في هذا إلى أقصى مدى أقصى مدى يعني إيه إن المجتمع وحتى الدولة وكانت, وكانت تعارض الدولة حتى في نظام مبارك تقول إن الدولة بتغضى على أحكام المتشددين والدولة بتحكم الشرع فين يا حكا تحكم الشرع فين يقول لك هو بتدي للبيت نص الراجل وبتسمح لرجل أنه تجوز أربعة وتجيب بعض الأحكام اللي هي قانون الأحكام الشخصية يعني اللي فيهم مطابقة مع أحكام الشرع وتقول أن ده الدولة بتسمح بذلك طبعا لها كلام قبيح جدا على شعائر الحج ولها كلام قبيح على إزات الإلهية عز وجل يقول لك أن دا من الذكورية أن تدعو أن الإله ذكر مين دقل كده ليه الإله ما يكون شونس ده ده وكلام باطل وفاجر من مثل هذا يعني نعوذ بالله من الخذلان اي والله يعني انا فعلا كلامها ساقط عن كلام حسن حنفي وكلام سيد القمري بعد كده بيبدأ الشيخ يتكلم عن الليبراليون العرب الجدد ويبدأ يتكلم عن تطور الأمر لكن في النهاية بيخلص إلى أن المتأثرين بالفكر الليبرالي في بلادنا كان عمده في صفحة 221 المتأثرين بالفكر الليبرالي في بلادنا نوعين النوع الأول قلة ودول قلة, قلة بسمهم الليبراليين الوطنيين يعني هو لبرالي بس مش عميل ماشي؟ هدف مصلحة البلد برضو كلام زي كم يسعون إلى علاج المجتمع من الداخل بحلول وطنية داخلية بعيدا عن الافتتام بالمفاهيم والأفكار الأوروبية ويظهرون المعارضة وعدم الارتياح للتدخلات الغربية عامة والأمريكية خاصة في منطقتنا العربية وهم لهذا يناصبون العداء للليبراليين الموالين للغرب المفتونين به ويناصرون ويدعمون حركات المقاومة الفلسطينية واللبنانية والعراقية حتى وينختلفوا ايدولوجيا معها يعني ممكن يناصر ضد فلسطين على الرغم من قائم على الجهاد والمقاومة فلسطينية حركة حماس الإسلامية مثلاً أو يناصر حزب الله مثلا وهو حزب شيعي لكن يقول دي حركة مقاومة وطنية ضد احتلال مثلا يعني أو يناصر المقاومة العراقية ضد الاحتلال الأجنبي مع المعاقامة دي تختلف معنا حتى وين اختلفوا الدولوجيا معهم مظهورين التقدير لضرهم الوطني كما أنهم يعرضون التطبيع مع إسرائيل يعني هو ممكن اللي تقول على هذه الشاكلة لكن مش تماما يعني مصطفى بكري تعلمون مصطفى بكري؟ مصطفى بكري لبرال لكنه بيعيش دور القومية ودور الوطنية وطبعا متأذر بالخلفية النصرية التي كان ينتمي إليه وهم لفكرهم اللبرال التحرور يتطلعون ويسعون إلى تخلص الشعوب العربية من الدكتاتورية في الحكم والاستبداد السياسي دي بصراحة مصطفى بكري ما كانتش شغال فيها لأن مصطفى يعني مصطفى بكري أنا كنت أتابع كتاباته من أيام جريدة الاسبوع التي أخضرها في نهاية التسعينيات كده وبداية الألفية دي وكان مصطفى بكري صاحب لسان حد في نقد الحكومة ودائي الحكومة ونقد السلطات مثل هذا ونصر فكرة القومية والعربية لكنه كان عنده خط أحمر كده اسمه إيه؟ خط الأحمر كان حسن بقر كان عنده استعداد يتكلم على رئيس الوزراء تكلم على أي وزراء تكلم كثير على يوسف والي وتكلم عن بعض الوزراء الفاسدين لكنه كان عنده حكمة الرئيس كان عنده قدوة الرئيس حسن الضغط ده أنا كنت متابع كتاباته كثيرا لكن في بعض الليبغاليين هو صاحب أفكار الليبرالية ممكن يدفع أو يرد بعض أحكام الإسلام لكنه في النهاية ليس عاملا للغرب يريد تصحيح أوضاع البلاد الإسلامية من سلطة الدكتاتورية في الحكم والاستبداد السياسي وينادي باحترام حقوق الإنسان وإتاحة المزيد من الحريات دي قلة من الليبراليون لكن أكثر الليبراليون من مصريين وعرب يطلقون على أنفسهم الليبراليون الجدد يرتمون في احضان غرب خاصة أمريكا ويرون الإصلاح في شتى المخططات والحلول والمناهج التي تضعها أمريكا هم لهم بقى موصفات أول حاجة موالون للغرب مفتونون به خاصة أمريكا هم الأكثر ضجيجا بما تحت أيديهم من وسائل الإعلام المقروعة من صحف ومجلات وجرائد ومهما يملكونهم المواقع على الإنترنت يؤيدون التطبيع مع اسرائيل وغالبا تمتدحهم الأوسط السهونية يعني أعيز أقولك أن هؤلاء العملاء الآن هم الذين يهيجون دائما قضية حركه حماس حركه حماس حركه حماس حركه حماس قتلت الجنود المصريين على الحدود حركه حماس بياخدوا مننا الغاز والكهرباء ببلاش حركه حماس حركه حماس حركه طب اليهود طب اليهود لا حبايبها حبيب يعني عايز عايزكم تركزوا دايما على الفجر الإعلامي والعهر السياسي اللي بيحصل عند بعض الفصائل السياسية ان بسبب عدواتهم للإخوان يقعدون حركة المقاومة الإسلامية في فلسطين حركة حماس بشتى الطرق وعايزين يقولك لو دخلت رجل وده صرح بوزير الخارجية المصري في عدل النظام السابق إن لو دخلت قدم أي فلسطيني سيناء سأكسرها حتى لو إيه حتى لو مثلا القوات الإسرائيلية بتطرد ولا كده بيستخبى في سينة يقول لك هنقطع لرجل سينة خطة أحمر والكلام زي كده فهؤلاء عندهم ان احترام اليهود وكلام مسألة التطبيع والتعايش السلمي والشعوب والكلام زي كده يطبقوا على اليهود طب حركة حماس يقول لك لا حركات متطرفة حركات إرهابية عشان في النهاية المرجعات تحت حركة حماس للمرجعات الإسلامية او انتماءهم للتنظيم الدولي جماعة الإخوان المسلمين وده طبعا كل فترة كده لازم إيه تعاد هذه الضجة وتعاد ضجت حركة حماس شوية كده يقول لك أصل حركة حماس هم اللي دخلوا إيه عناصر من حركة حماس هم اللي دخلوا فتحوا السجون مش الكلام ده بتغدد في الإعلام أول أصلا مقامة الثورة قالوا مين اللي جاي أصلا يضرب ويعمل قال لك ده حركة حماس حركة حماس كأن حركة حماس خلص خلصوا جهدهم وحراروا بلادهم وقادوا على اليهود وفضين لين جايين يفتحوا السجون ويطلعوا المساجين وكلام زي كلام الله الم أيضا هؤلاء الليبراليون الجدد يظهرون العداء الصريح لحركات المقاومة ضد الاحتلال لأمريكيا والوجود الإسرائيلي في فلسطين ويعتبرون هذه المقاومة غير مشروعة ومن الأعمال الإرهابية للأحرشية الشغل للمقاومة يعني من عملات الإرهابية التي يجب حصارها وتقلدها يظهرون العداء الصريح للمظاهر الإسلامية في المجتمع فيهاجمون الحجاب واللحية وينتقصون من دعاة الإسلام ويتهجمون على ثوابت الدين وعقائده وزي ما قلت لكم كد bu ghaliyin dhul ujibna kilabadhum saabit iddin kullaha munkini يثيرون حولها الشبهات وينفرون عنها العوام بالكذبي والتدليسي والمكر واللمز والغمز شوف شعيرة من شعار الإسلام الكبرى اسمها الامر المعرفة أنها عن المنكر كيف تناولها الإعلام وكيف تناولها مفكرة ومناظر الليبرالية في الصحف وفي المجالات وفي المواقع جماعة الأمر المعرفة أنها عن المنكر هؤلاء سينزلون إلى الشوارع مسكين العصي ومسكين المسدسات ويطاردون الناس ويطاردون البنات في الشوارع وهيكوب على أمه وار وهدوا الادراحه واو شفتوا فاكرين ان انتوا الهجمه دي في العام الماضي وما زالت متواليه مين <تصفيق> نعم ايوه ايضا هذه النبره او اللي طالع لي من دوله البرامج اللي تعج بالسخريه واخذ مقاطع وتركيبها على بعضها وقص الكلام ولصقه وتتبع مواضع معينه في كلام الناس وتحميله احقاد جنسية زي برنامج باسم يوسف وزي برنامج هاني اسمه هاني رمزي بين الليله مع هاني وفي برنامج ثاني اسمه لل... لل... ده اسمه ايه أحمد آدم ومثال هؤلاء كل دي من الغثاء اللي بتولينا به ان, إن الناس دي بي بيسمح لها وفي ظل أجواء الحرية اللي بعد الثورة دي إنه يتطبع مواطن معينة من كلام المشايخ أو كلام السياسيين او كلام الدكتور محمد مرسي طبعا الليلة كلها على محمد مرسي يعني مع فهو يتتبع مواطن معينة من كلامه ويقصها وبتاعه ويعمل إشارات بقى وإحاءات جنسية سخيفة وباردة بالله يعني أنا مش مستغرب من اللي بيعمله إنه هو ممكن يكون تربيته ساقطة وهو متعود على كده في حياته لكن أستغرب من الناس اللي هدى تسمع الكلام ده يعني أنا مستغرب من الناس اللي ما قاعد بنته واللي قاعد مراته وممكن تلاقي في الجمهور النساء ويشير إشارات جنسية قبيحة يعني وساقطة والناس مبسوطة وبتدحك تابنت يعني وبعد يرجعوا يقولوا وصل المشيخ بيقولوا كلام ده ما, يقول ما ينفعوش طب ما انت يقعد هو تسمع بنتك الكلام الساقط البزيء رئيس محمد مرسي مثلا يقعد, يقعد يقول الأصابع والأصابع اللي بتلعب في مصر يقعدوا حوروا الكلام ويجيبوا ليه حقات ساقطة وجنسية حاجة صعبة صعبة فأسأل الله عز وجل ان يكفينا شهرهم يعني ما يعني طبعا ما سلمش منهم حد حتى كل المشيخ يعني كل المشيخ ما سلمش منهم حد shiq hattas sharaway rachmaulullah sithahawbi wa shiq yasir wa shiqa mushaq wa الشيخ محمد حسيني عقوب وطبعاً الدكتور عبد عبدالله بدر ومحمود شعبان والناس دي يعني بسبب كثير الظهورة في الإعلام وحمسيتها ممكن تصدروا منه كلمات طبعا لا نوافقهم عليها يعني كلام الدكتور عبدالله بدر وكلام الدكتور محمود شعبان فيه كثير من الكلام لا نوافق عليه. وإحنا هنا نشير نود أن نشير أيضاً إلى أن المادة الإعلامية الخاصبة التي تتوفر لهؤلاء المستهزئين لا بد أن تدفعنا دفعا أن نراجع الفوضانة انت تاخد بالك ما يبقاش انت قاعد زي المصطبة اللي بتيجي كلهم بالليل على قناة الحافظ وشغالين بقى ايه رتح وكلام زي كده وباسم يوسف يلم الحلقات في اخر الاسبوع ويعمل شكر ما ينفعش لابد ان احنا نقع اخلاق الاسلام وان مهما اساء المخالفون يعني لابد ان نلتزم باخلاق الاسلام ولا نجاريهم في البذاء دول ده الليبراليين اللي هما ما عندهمش أي حس وطني ده عنده استعداد ده هما يصرحون الآن وفي مؤتمر القضاء في مؤتمر ند القضاء أول مبارح صرحوا وصفقوا لما الزند استعدى أمريكا ما هو أسل... لو الليبرالي وطني يقولك لا بلدنا وحدود بلدنا واستقلالنا وهويتنا ووا ووا وان كان يعرض بعض أحكام الإسلام لكن الليبرالي العميل عنده أمريكا تيجي أهل صح. الديمقراطية على ظهور الدبابات, الدبابات على العنو والفرس ذلك هللوا ليه الملكي وهللوا من قبل قادة العراق ليه يقول لك ليه؟ خلصونا ليه؟ من التطور صدام طيب و... ولما خلصوك من التطور صدام وجابوا لك الحاكم العراقي او الحاكم الأمريكي للعراق ويقول لك مش, مش مشكلة ويهللون ويطبلون له فهؤلاء الآن أنا أجزب وبعضهم يصرح صراحة وبعضهم يخفي ولا يظن عنده استعداد للقبول بامريكا محتلة لمصر ولا يحكمها الإخوان وبعضهم يصرح ويقول لك إحنا عزين أمريكا تتدخل عشان حماية الأقليات وحماية الحريات وحماية استقلال القضاء وأحمد الزن صراحة نقالها في مؤتمر قضاء أول أمس والقضاء صفق بقول لنا ندعى أمريكا لحماية استقلال قضاء يعني أمريكا تيك تحميكه إزاي يعني؟ الجيش الأمريكي ينزل مثلا؟ ولا نعمل إيه بالظل؟ وهده هو دي العمالة بتاعة الاستقواء بالخارج اللي كنا زمان بنعيبها على أقباط المهجر النهاردة الليبراليين والعلمانيين وغيرهم هذا التائر الليبرالي العميل بيصرح بذلك الليبرالي الوطني اللي هو النوع الأولاني بيعتبر ان الليبرالي الآخر عميل يعني شوف كنام مثلا مصطفى بكري على سعد الدين إبراهيم سعدين إبراهيم ده مركز ابن خلدون تمويل أمريكي ورجل أمريكي صرف ماشي مصطفى بكر دعمي ماشي فهو يعني بينهم أيضا خارط القتادي يظهرون العداء الصريح لحركات المقاومة يظهرون العداء الصريح للمظاهر الإسلامية يغضون الطرف كثيرا عن الفضائع الأمريكية في العراق وأفغانستان والممارسات الشنية على القوات الاحتلال الإسرائيلية في فلسطين ولا يستحيون من إلقاء اللائمة على العراقيين والأفغان والفلسطينيين يعني يا إخواني يعني تأتي حادثة إحنا ايضا لا نقروها حادثة تفجيرات بوستن ماشي حادثة تفجيرات مترو لندن أي حادثة تفجيرات وهتهم فيها المسلمون يطلع بقى يشنع على المسلمين وهتهم الأفكار الإسلامية الرجعية هم ما إحنا يعني الأفكار الإسلامية هي السبب العالمي ويقول كلام ويخلط الحبل بالنابل ولا ينبت بشافة ولا يتكلم بحرف عن فضائع الأمريكان في العرب ولا في أفغانستان ولا يتكلم بكلمة او بربع كلمة عما الانتهاكات اليهودية مع المعتقلين الفلسطينيين او دك غزة او الحصار الذي يجيع ويميت الأطفال كلها ما تكلمش عليه لكن ساعة ما تيجي تفجيرات من هذه تثور ثائرته ويتكلم بقى على السماحة والوسطية بتاعة الإسلام والمتشددين والإرهابيين ويدبج المقالات ويدبج البرامج ويجيب المحلين السياسيين لمناقشة ظاهرة الإرهاب العالمي وكيفية التصدي له ما تفعله في أمريكا بعد النهاردة كم سنة أكثر من عشر سنوات أمريكا في العراق ماذا فعلت أمريكا في العراق وقد صارت العراق ما قبل التاريخ العراق وبغداد ظهرت المدائن العربي وظهرت العواصم العربية وجش العراقي وكان الآفضل أفضل جش العربي كان الوطن العربية والمسلمين يفخرون بجيشهم جش جيش المصري وجش العراقي العراق أين ذهب الجيش العراقي الآن أين ذهبت حضارة العراق ما أمريكا نزلت عشان تفرض نظام الشرق الأوسط الجديد تشيل الأنظمة التغطية صدام وتجيب نظام ديمقراطي ماذا فعلت الديمقراطية الأمريكية في العراق بعد عشر سنوات ما تكلموش عن دي وتيجي أحداث زي أحداث سجن اسمه كان اسمه أي سجن إيه أبو غريب. أبو غريب وتيجي أحداث زي أحداث جوانتانا مكلام زي كده هؤلاء يغضون الطرف عنه لكن تيجي حادثة نستنكرها ما بوقيرش التفجيرات اللي بتحصل هناك دي لكن يطبلون ويهللون ويصعدون الأرض يزعمون أن المناداب الديمقراطية فإذا جاءت هذه الديمقراطية بالإسلاميين إلى الحكم عادوها وده انتوا شايفينوا باية إيه شايفينوا بعنكم كنا زمان بنحكي دلوقتي انتوا شايفينوا بعنكم ولك طيب الديمقراطيه اتد بالاسلاميين يقول لك بئسه الديمقراطيه مش عايزينها عايزين نعيد عايزين الانتخابات ثاني حمدين صباحي اهم حاجه عنده الانتخابات تتعاد اي حاجه تحصل نعيد الانتخابات اي حاجه الانتخابات. أنا رأيه قبل كده الدكتور محمد مرسي ياخد حمدين صباحي كل يوم الصبح ويقعده على كرسي شويه هو يهدى هو حمدين صباحي لو على كرسي شويه هيهدى وهيكن لكن هو لكن كل حاجة عايزيني عيد الانتخابات طيب مش انت بتقول انت انتخابات قتل دكتور محمد نورسي انت مقاطعة تقول ان انت تسكت اربع سنين او تمارس معارضة بس معارضة سياسية مش, مش تخريب وتدمير والكلام اللي هم بيعملو ده بلاك بلوك يعني طبع طبع يعني البلاك بلوك ده اخوانا والقصة دي والله من التحولات في التاريخ لانهما ألصقوا دائما العنف والتطرف والمقاومة المسلحة بالاسلاميين تجربة التسعينيات مع جماعة الجهاد وجماعة الإسلامية في الصعيد ألسقط عند الناس نرء سورة نمطية إن المعارضة المسلحة والعنف دايما ملصق بمين؟ بالإسلاميين فتنقلب الأيام فيبقى الإسلاميين في السلطة ويمسكوا أعصابهم لأقصى درج ويشتمون ويسببون ومقارات الإخوان تتحرق. الإخوان تتحرق ويهجم القصر الاتحادية ويهجم المقارة العام في المقتم وانت ماسك نفسي وهذا يحمد للجماعة الإسلامية ويحمد لجماعة الإخوان أنها تستطيع كبح جماح أفراد لأن لو سيبتهم على العيال دي هيعملوا فهم ايه؟ والله العظيم هيكلوهم يعني الوضح مدومة العين مقدروش يمسيكوا منهم نفسهم خدلوا يعني إيه لسه معلم في قفال غيرت النهار لكن لو فعلا جماعة الإخوان أو تغيرات الإسلامية وعندك بقى جماعة الإسلامية في الصعيد وتاريخها المعروف في العنف وكده فدية لو استرجعوا الماضي, الماضي التليد بتاعهم هيخلصوا الليلة من بدر لكن مع ذلك بيغلب صوت العقل بيغلب الحكمة وبنعتمد سياسة ضبط النفس يعني والله الواحد تم دسل لدرجات فعلا أنا أستطيع لما تشوف بعينيك مسجد القائد ابراهيم وشويه عيال فعلا يعني اقول لك ايه بيحاصروا الشيخ المحلاوي داخل المسجد والاخوه يتصلون من مطرح يعني وكل حد كل اسكندريه وبعض الاخوه في مطرح قالوا الاوتوبيسات الاخوه في الاوتوبيسات هنيجي نفتك لك العيال دي ونتصلوا بالشيخ المحلاوي ونقول له بس ادينا الاذن واحنا نفتك العيال اللي مسجد دي يقول لهم لا فوتوا عليهم الفرصه وما تخلوش البلد في دوامه كان بعدها الاستفتاء وكده ومر الأمر على رغم يعني المرارة الشديدة اللي في حلوقنا بسبب ان احنا يعني ايه بنمسك نفسنا التانيين بقى يتمادوا فيها يعملوا ايه بقى يقولك البلاك بلوك ايه ابن البلاك بلوك ده الوادي يقوم جاي بالشراب بتاعه يقوم لابسه في الماءهم الشراب يلبسوا في دماغ كده وقول لك قال إيه البلاك بلوك وحقارة ودناءة الإعلام والعهر الإعلامي فعلاً لتجد إعلاميين يستضيفوا هؤلاء ويقدمهم للشباب وهم أبطاء دين عبد الرحمن مزعف قناة التحرير وقال إبراش الكلب يجيب دول ويقول لهم أفكار شبابية ويروحوا يح... يحدفوا ملوتوف على قصر الاتحادية ويروحوا يحرقوا مقاوات الإخوان وتقول لي بلاك بلوك وللأسف وال... العائل دي بعضها بتكتب ال... الكونتات بتاعتها على الفيسبوك يقول لك عملنا كذا ومش ومich... خايف وأحمد دومة يقول لك اي وعملت ومش خايف ولما يتسجن للأسف الرئيس محمد مرسو يصدر عنه قرعف الودة كان مسجون أحمد دومة كان مسجون ودكو محمد مرسو أصدر عنه وعفو رئاسه قرعف فبيقول لك يزعمون المنظمة بالديمقراطية فإذا أتت الديمقراطية دائماً نحن في النيونة دي نقول المثال صنم إيه؟ العجوة تعرفين صنم العجوة؟ صنم العجوة ده اللي هو المشركين كانوا يعبدوه ولما يجوع يكلوه فهي الديمقراطية بالنسبة لليبرالين هؤلاء صنم عجوة الديمقراطية أدت بجبهة الإنقاذ،, جبهة الإنقاذ الإسلامي في الجزائر فأول التسعينيات يلغي الانتخابات ويعمل انقلاب في الجيش الديمقراطية جابت حركة حماس في فلسطين ما ينفعش بر لازم نحصرها ونعديها وكلام زي كيف ويتعامل عقاب جماعي أنا عايزكم تجووا واجه الشبه من اللي بيحصل في مصر الآن من اللي حصل في فلسطين ايه واجه الشبه يا خوالنا جمهور الناس في فلسطين في قطاع غزة اختاروا حركة حماس ماشي فبيتعمل لهم حصار حصار مد حصار عشان يقول لهم مش انت اخترتوا الاسلامين اشربوا من أولا مية ولا شرم ولا أكل متاع والحصار المعروف الكلام ده بيحصل في مصر بس على نطقة أوسع ومش حصار مادي ده حصار معناوي إزاي؟ لو ش أنت انتخابته الحراء والعدنة النور ومحمد مرسي بش رابوا بقى؟ طب لو كنت انتخابته شفية إيه اللي كان هيحصل؟ ولو الانتخابات الجاية انتخابته حتى زيه المعونات هتشتغل؟ والغاز هيرجع وكرمه مش هتقطع وكرمه مش هتقطع والعلاقات وبتاع كل الحاجات ده هترجع احسن من الاول كل الحاجات ده هترجع احسن من الاول يبقى يراد افشال المشروع الاسلامي بتضييق الارزاق على الناس وافتعال الازمات عشان انتخابات الجاية كمان اربع سنين ده لو سمحوا ان الموضوع يكمل اربع سنين ده فينا بعضهم بيقولك لا يكمل اربع سنين انت بتحلم هم شهرين تاتوا هيوح الكلام ده قالوه ضباط امن الدوله وضباط في الدخلية قالوا كده بيقولوا لبعض الإخوة لما حقت احرار الاخوه بتخرج حقت احرار لو اطلب صراحه من الحمد لله لما كانوا مسجونين في المنصورة اخر واحد بيتكلم المقبوض بيقول ما فيش كده الشباب بيتضربوا ليه وفي ناس بتحلق شعرها ليه فدخل معاها في النقاش حد قال له انتوا قدامكم 3 شهور الضابط اللي بيقول الاخ بيقول انتوا قدامكم 3 شهور 3 شهور بس وترجعوا الاعتقال الثاني كيف يدبر هؤلاء الناس يبقى يزعمونا المنادى بالديمقراطية فإذا جاءت هذه الديمقراطية بالإسلاميين إلى الحكم عدوها كما وقع في الجزائر وصول الجبهة لإنقاذ إلى الحكم وكما فازت التاريات الإسلامية في الانتخابات النقوية زود عليها كمان حرجة حماس لما فازت في فلسطين وزود عليها كمان وصول الإسلاميين في مصر إلى الحكم وهم إمنادوا بالحرية فلمن يرددون لا حرية لمن خالفهم من الأصوليين أو القوميين فيقولون لا حرية لأعداء الحرية يعني أنا أعز أقولك أننا فيه عندنا كم جمعية في مصر لحقوق الإنسان كتير وبتمولات غربي ومن أيام حسن مبارك كان لما يتسجن واحد زي الدكتور أيمن نور يعني هم الدنيا وأيمن نور أفرج عنه بضغط مباشر من أمريكا ماشي. ماشي. كان لما يتسجن واحد زي سعد الدين ابراهيم اتسجن وزر عليه قرار سجن لما يتسجن واحد اوزر قرار سجن على ممدوح حمزه او غيرهم يقول لك الحريه الحريا المعتقلين طيب و20000 معتقل اسلامي في المعتقلات وسجون مبارك بدون تهم وواحد اعتقل 20 سنه عشان قال لمبارك في الحرم اتق الله واخواته انت بتتكلم على الحريه بقى وحقوق الانسان اخواته يمنع من دخول الامتحانات واخواته من دخول الجامعات بسبب النقاب أو بسبب لبسوهم وفين الحرية؟ الجماعة بتوع للمرأة هو ديوك مش نساء زيوك ويعني ولا دول كوكب تاني؟ يبقى إذن الحرية اللي على مزاجه ويطلع لك بقى مصطلحك دي يقولك لا حرية لا أعداء لإيه؟ الحرية ولا ديمقراطية لا أعداء ديمقراطية يقولك أنا بنادي للحرية بس اللي يستهلوه أما أنتم؟ استهلوهاش أنتم هناك في المعتقلات ما تطلعوش ماشي. ماشي الديمقراطيه عايزين الديمقراطيه اما انتم امانتم اصوليين متخلفين متشددين وهذه التعاب اتهم المعلم يلاحظ في هؤلاء الليبراليون انهم يتشكلون وفق خطط وترتيبات امريكيه يملكون ضغطا اعلاميا كبيرا عد بقى ال سي بي سي والنهار والمحور ودريم كله كل قنوات بالملايين يتمتعون بمسندة من العالم الغربي والأمريكي أخوانا قصة التمويل الغربي المنظمات التي تسمى المجتمع المدني بل ولا شخصيات بعينها إعلاميين أو تمويل رهيب يعني حمدين صباحي وعلاقته بالسفارة الإيرانية الدكتور محمد البرادي علاقاته الأمريكية يعني عمر موس عم المنظمات المكتب المدني زماركز ابن خلدون وغيرها من الحركات الشبابية وتلقي تمويل وانتشوفت قدرتها تمويل غربي وازاي كان فيها تحقيقات ويهرب الأمريكان تحت سمع وبصر الجميع هم الان مقربون في الوقت الراهن من صانع القرار في الدوله العربية حيث أن منها القوى المطروحة من أمريكا كبديل للنخب الحاكمه من امثله الليبراليين العرب الفلسطيني شاكر النابلسي التونسي العفيف الاخضر العراقي فخري كريم في مصر سعد ابراهيم سعد الدين ابراهيم صاحب مكتب عبد حسن حنفي نصر حمد ابو زيد خليل عبد الكريم سيد القمني حامد سعيد عشماوي نوال السعداوي هان مصطفى وغيرهم انا عايزك على دول انا قلتها قبل كده مجموعه الاعلاميين اللي هم ما صفوش لا، ده بيوجه أفكار الناس وبينقد وبيناظر وبيصيف زي عمر أديب وعمد أديب ووائل إبراشي وعمر الليسي ممكن عمر الليسي أهدى شوية منهم يعني بالألفظ معتز الدمرداش مونة الشازلي لميس الحديدي خميس الحديدي <تصفيق> مثل هؤلاء كلهم يخبرنا عندهم أفكار الليبرالية ويعني بيحاول يوصلها للناس مش مجرد موزيع ولا محاور ولا غير ذلك بيقول بينقسم هؤلاء الليبراليون العرب إلى ثلاث فئات الليبراليون الحكوميون بيتبوى مناصب غالبها بتبقى في وزارة الثقافة ووزارة الإعلام وبيوجهه الوزارات على توجهات يعني من أيام فاروق حسني ومن أيام صفوة الشريف والناس دي الليبراليون غير منفصلين عن يعني. هم موظفون لكن ممكن يعترض على السياسات الحكومة اللي المستقلون يعيشون خارج البلاد أو داخل البلاد وذكر مثلها زي دكتور سعد دين إبراهيم وممكن يكون في سوريا جورج ترابيش والسوري برهان غاليون برهان غاليون ده يا اللي كان رئيس المؤتمر تجمع المعارضة السورية في خارج لكن أقيل الآن يعني بعد الثور السورية تم حول يجمعه قوى المعارضة في نطاق واحد فمسكه للأسف الشديد برهان غليون ده هو يعيش الآن في بريس والأردني شاكر النابولسي ويعيش في أمريكا ان شاء الله المرة القادمة هيبقى آخر فيه كتاب الإسلام والليبرالية إن شاء الله هننهي الكتاب وعنده وال... أي أسئلة طبعاً احنا الكتاب عندنا لغاية الجزء بتاع هذا هو الإسلام الجزء بتاعه هذا هو الإسلام ده يعني ما... كلمنا فيه في, في موضوع السلفية وغيره لكن إن شاء الله المرة القادمة يكون آخر درس واجزاكم الله خير سبحانك اللهم وبحمدك شهدوا لا إله إلا أنت أستغفوك أتولك